قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعون وضلوا كثيرا وضلوا عن سراء السبيل Good. تَرَاءَ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَرَنَّهُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ يَسْمَعُوا قَوْلًا تَمَّ لِيَنْغَمّ أَنْ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالْلَاجِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمَ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَنَاتِنَّ كَثِيرًا يقون تجدن انشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَاتَّتَلِّ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُونَ سِكِ نَوَر بَنَ وَأَنَّهُمْ